غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا والغير الا لله لا نحن الجبال غربا ارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاه نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد وان ناضل ونقاتل من جديد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 غربا غربا غربا غربا كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا